بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرفنا أن ملاك الانحلال فيما نحن فيه wij worden de baron is is een هو أن يكون تركه محتمل المقدميه مخالفة لكل الواجبين النفسيين بخلاف ترك الآخر فإذا كان هكذا في هذا الجانب مخالفة, مخالفة ذاك الذي تكون مخالفته مخالفة لكل الواجبين النفسيين لا مجال له يصح ويجوز إجراء الأصل عن الجانب الآخر فلو علم إجمالاً لوجوب نفسي لشيء أو لشيء آخر يفرض الأول مقدمة وقيدا له فمخالفة الأول تستلزم مخالفة الثاني دون العكس فيتم الانحلال الحكمي، وعليه نقول أن محتمل المقدميه وهو الوضوء مثلا تارة يفرض أن وقته على تقدير كومه واجبا نفسيا ووقته على تقدير كومه واجبا غيريا متحد الوقت نفس الوقت أو أن الأول أوسع سواء كانت الأوسعية من الابتداء أو من الانتهاء أو من كل الجانبين وأخرى يفترض أن الوقتين متباينان أو أن الثاني أوسع فإن فرض الأول انطبقت هذه النقطة للانفلال يقينا فإنه لو ترك الوضوء مثلا فقد ترك الواجب الآخر وهي زيارة المقيد بالوضوء مثلا في حين أنه يمكنه أن يترك الواجب الآخر أي زيارة المقيد للوضوء دون أن يترك الوضوء وبو. فتجل البراءه عن الزيارة في المغيرة بالغبو وإن فرغ الوقتان متباينين أو أن الثاني اوسع فعندئذ تختل النقطة غالبا أنا هنا نخال قيد غالباً هذا خال هذا القيد لسبب ويتضح السبب إن شاء الله في نهاية بحث هذه الليلة إن شاء الله فهنا فرضان لاختلال النقطة الفرض الأول فرض تضاين الزمانين كما لو علمنا إجمالا إما بوجوب إيقاع الوضوء قبل الزوال نفسيا أو وجوب الزيارة المقيدة بالوضوء الواقع بعد الزوال في هذا الفرق الواقع بعد الزوال إما بوجوب إيقاع الوضوء قبل الزوال نفسيا أو وجوب الزيار المغيّد بالوضوء المواقع بعد الزواج ففي هذا الفرق لا تتم نكته الانحلال من دون فرق بين الصورة الثانية والصورة الرابعة تعلمون أن الانحلال قلنا به في صورتين من ضمن الصوار الأربعة أظن كانت صوار عندنا أربعة الانحلال كان في صورتين في الصورة الثانية وهي وهي أن يعلم إجمالا إما بوجوب الوضوء نفسيا أو بوجوبه غيريا مقدمة لشيء لا نعلم بوجوده بالفعل أي لا نعلم بكونه واجبا على تقدير نفسيه وجوب الوضوء وإنما نعلم بوجوبه على تقدير كون وجوب الوضوء غيريا هذه هي الصورة الثانية آمنا في هذا الصور بالإنخلال الحكمي وليس الانحلال الحقيقي وكذلك في الصورة الرابعة آمنا بالانحلال في فرض عدم تكرر الواقع في فرض عدم إمكان تكرر الواقع فقط هنا وفي غير هذا الفرض قلنا أن إشكان السيد الخوي وارد على على الشيخ النائني فقط في فرض عدم تكرر الواقع آمنا بالانحلال وهنا من دون فرق بين الصورة الثانية الصورة الرابعة في فرض عدم التكرر الواقع الذي آمن في من من دون فرق بين الموردين نقول أنه تختل النكته ولا يتم الإحلاة أما في الصورة الثانية وهي أن نعلم إجمالاً إما بوجوب الوضوء نفسياً أو بوجوبه غيرياً مقدمة لشيء نحن لا نعلم بوجوبه بالفعل وإنما نعلم بوجوبه على تقدير كونه وجوب الوضوء غيرياً. هذا قلنا بالانحلال هناك لكننا نقول الآن مع فرض تباين الزمانين يمكنه أن يخالف الوجوب النفسي مع فرض تعدد الزمانين المخالفه من كلا الطرفين ممكن يمكنه أن يخالف الوجوب النفسي للوضوء من دون مخالفة وجوب الزيارة المقيد بالوضوء وذلك بأن لا يتوضأ قبل الزوال الزمان المتباينة لا يتوضأ قبل الزوال ويتوضأ بعد الزوال ويزور. ويمكنه أيضا أن يخالف الوجب النفسي للزيارة المقيدة بالوضوء المخالفة من هذا الجانب هم ممكن للزيارة المقيدة بالوضوء بعد الزوال دين الوجب النفسي والوضوء وذلك بأن يترضى قبل الزوال من دون أن يأتي بزيارة مقيدة بالوضوء بعد الزوال وما دام أن مخالفة أحدهما وموافقة الآخر ممكن من الطرفين فقد اختل شرط الانحلال فإن شرط الانحلال كان عبارة عن استلزام مخالفة أحدهما لمخالفة الآخر بينما هنا أحدهما لا يوجد مخالفة أحدهما ليست مستلزمه لمخالفة الآخر حتى نقول بالانحلال فاختل شطر الانحلال. الفرض الثاني أن تكون ان تكون دائره الواجب على تقدير كونه غيريا اوسع من دائرته على تقدير كونه نفسيا بان نفترض ان الوضوء اذا كان واجبا نفسيا فلا بد من ايقاعه قبل الزوال واذا كان شرطا للزياره فالشرط يتحقق بالوضوء قبل الزوال ويتحقق بالوضوء بعد بالوضوء بعد الزواج، وعليه، ففي الصورة الثانية من الصورتين اللتين آمنا فيما بالانحلال، يعني الصورة الثانية بح حسب تعذار الصور الأربع، وهي من الصورتين اللتين آمنا فيها بالانحلال، ففي الصورة الثانية وهي أن نعلم إجمالا إما بوجوب الوضوء نفسيا أو بوجوبه غيبيا. ونحن إنما نعلم بوجوبه على تقدير كون الوضوء غيريا هنا لا تنطبق نكتة الانحلال فإنه يمكن أن يخالف الوجوب النفسي للوضوء دون الوجوب النفسي للزياره المقيده بالوضوء وذلك بأن يترك الوضوء قبل الزوال ويتوضا بعد الزوال ويزور لا يمكنه العكس هم. وذلك بأن يترازق قبل الزواج ولا يزور فشرب الخلال وهو استلزام مخالفته أحدهما لمخالفة الآخر غير موجود فهم يختل الخلال خوب أما كلمات غالبا قيد غالبا التي ذكرتها منذ البدء، أو أن الثاني أو سحف عندئذ تختل النقطة غالبا هنا أردت أن احترز الصورة الرابعة وهي أن نعلم إجمالا أن الوضوء إما واجب نفسي او واجب غيري لما هو معلوم الوجوب على كل حال كالصلاة مثلا مع فرض وحدة الواقع. أردت أن أحترز عن هذا الفرض لأنه في هذا الفرض لا يتم الإنحلال والبيان موجود لماذا لا؟ بل لأنه في عفوة لأنه في هذا الفرض يتم الإنحلال وبيان تمامية الإنحلال موجود موجود في الكتاب. عبارة غامضة ومقتطبة وإلى حد أنا أظن أن الأفضل أن أترك الشرح هذا هذا لأنه لأن فهم هذا المقطع في غاية الصعوبه من يريد ويستطيع أن يفهم يراجع الكتاب لكن أنا أغض النظر عن شرحه لأن فهمه صعب على أكثرية القطار تسهيلا عليهم أحدث هذا الجانب فقط أشير إلى أنه كلمة غالبا كان مقصودي من كلمة غالبا الاحتراز عن هذا في هذا الفرد في الصورة الرابعة المتقومة بأن بوحدة الواقع في هذه الصورة، عن خلال يتم ببيان موجود في الكتاب، راجعوه وأظن أنني لو أغض النظر عن شرحه يكون أفضل. وبعد ذلك يجب أن ندخل في بحث جديد. وهو استحقاق الجزاء على الأوامر الغيرية هل الأوامر الغيرية توجب استحقاق الجزاء؟ أو لا فقط الأوامر النفسية هي التي توجب استحقاق الجزاء وهذا بحث نأجله إلى غد إن شاء الله